شبكة مزامير آل داود تقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قلنا تول لو کمار سو ندری اکری بن دائی بَعِيدٌ وإن ذري لعله فتنة لكم ومتاع للاحين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها يوم ترونها تذهل يوم ترونها تذهل يوم ترونها تذهل, يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وتضع كل ذات حمل حملها يوم ترونها تذهل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما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 يَوْمَئِذٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّ خَلْقَكُمْ فَإِنَّ خَلْقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ خَلَقْتُ وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ نُبَيِّنُ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشاء أعجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يظلم من بعد علم شيء وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عيها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية وأن الساعة آتية وأن الساعة, آتية وأن الساعة ان الساعه اتيه الناريب فيها وان الله يبعث من في القبور الله الله